غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء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 قل أولوا كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميع له ملك السماوات والأرض له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون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 أنت تحكم بين عبادك في مكان فيه يختلفون ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعه ومسله معه لفتدوا به لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحسبون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 وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين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 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَقُمْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ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 وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها، فبسمث والمتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها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 Otera, målak, taħaffin minħawl al-ġarş, yusbḥun biḥamd Rabbihim, waqḍiyya biňhum bilħaqi, waqil Allah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 مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ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 الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعتك كل شيء رحمته وعلم فاغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم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 وما كان لهم من الله من واق ذلك بانهم كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فاخذهم الله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 وَإِنَّكَ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّكَ صَادِقٌ يُصِيبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ يَا قَوْمِ لَكُمْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ظَاهِرِينَ فِي الْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَ قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إن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 يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم وَمَن يُضْلِل اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ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 وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب الله أكبر الله أكبر